الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا في أي باب الرابع والعشرين باب الحادي والعشرين طيب اقرأ قال باب غسل باب غسل ما في الاذوات مثل ما يرى الرجل قال حدثني عن مالك عن الغهاب عن أروسة من الزبيت أن أم قال قالت الله صلى الله عليه وسلم هل مصحف تغى في المناعي مثل ما يرى الرجل أتغبسر؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل فقال لها هذه القفة له وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تريبك يرملك ومن أين يقوم الشباب وحدثني عمالك عن جساء الله عن أبيه من ذينا بنت أبي سلم عن أم سلم كذب النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا أم سليم إمرأة أبي طلحة القنصاري يقول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أخوى الله إن الله لا يستخدم من الحق هرمت من حفظ إذا إحرمت فقال نعم إذا رأت الماء نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب غصر المرأة إذا رأت في المنام مثل ما ير الرجل ثم ساق بإسناده عن عوة بن زبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائش أفل لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه هذا الحديث فيه مسائل اولا أم سليم هي والدة أنس ابن مالك ابن النظر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد تزوجت بأبي طلحة الأنصاري ومن مناقبها أن مهرها كان الإسلام جعلت مهرها الإسلام فلما طلب نكاحها وكان كافرا فقالت له لا أطلب إلا أن تسلم فإن أسلمت تزوجت بك فكان مهر الإسلام فأسلم وتزوج به جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له المرأة ترى في المنام مثل ما يرجل هتغتسل إذا رأت أن زوجها يعاشره فهل عليها غسل من ذلك فقال نعم في رواية إذا رأت الماء فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء فيستفاد منه أن المرأة أن المرأة ترى مثل مير الرجل في نومها وأنه لها ماء كماء الرجل وأنها إذا رأت الماء وجب عليها أن تغتسل وفيه وجوب الغسل على الجنوب وفيه أنه لا ينبغي أن يمنع الحياء من طلب الحق ومعرفة الشرع بعض الناس يريد أن يسأل لكن يستحي. وقديما قالوا ميمان لا يتعلمان مستحي ومستكن فلا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء من أن يتعلم وكانت نساء الأنصار يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين وفي قول عائش أفل لك يعني كيف تذكرين ما ينبغي أن يستحي منه فقالت هل ترى ذلك المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك تربت يمينك يعني التسقت بالأرض وهي كناية عن إيش كناية يعني كيف خفي عليك هذا وكيف تجهلين هذا يقال تربت يمينك يعني التسقت بالأرض وذلك كناية عن استقباح ذلك القول من قائله كأنه قال له كيف خفي عليك هذا وفي القصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخفى عليك ذلك ومن أين يكون الشبه لولا أن المرأة لها ماء والرجل له ماء فإذا غلب ما الرجل على ما المرأة كان الشبه لأعمامه وإن غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لأخواله فمن أين يكون الشبه إن لم يكن للمرأة ماء وهذا كله أمر أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم من جهة الشرع قالوا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كانت تحت أبي سلم ثم تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عنها أبو سلمة وحزنت عليه حزنا شديدا والمرأة إذا كان لها عشر مع زوجها ومات عنها فإنها تتأسف ويلحقها الحزن الشديد بوفاة زوجها فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فقالت سمعا وطاعا لرسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها لكن تساءلت في نفسها ومن خير من أبي سلمة فأبدلها الله من أبي سلمة برسول الله الذي هو سيد خلق الله فحصل لها ذلك الشرف العظيم فلما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها بعد انقضاء عدتها وافقت وتزوج بها فأدركت حينئذ أن هذا الدعاء فيه خير عظيم الإنسان ما يدري ماذا يدخر له الله فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه فإذا كانت سيارة أو بيت احترق أو السيارة تلفت أو السرقة يدعو بهذا الدعاء وإذا مات له ميت من ولده فإنه يدعو في أي شيء يدعو اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه ولا يقول والله ما في خير من هذا لك لا تعلم ما يدخل الله لك في الغيب فلما تزوج بها رسول الله علمت أن هذا الدعاء كان خيرا له وأن, وأن أبا سلم وإن كان من صالح المؤمنين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير لها من ملء الأرض من أبي سلم مش بمرة ولا مرتين ولا بملء الأرض ولذلك لا يترك أحدكم هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة طيب وكانت تحت نعم تحت أبي في فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي وعن, وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقال زوج النبي ويقال زوجة النبي إلا أن الأفصح من غير تاء قال تعالى أمسك عليك زوجك ولم يقل زوجتك وقال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة ولم يقل أسكن أنت وزوجتك فزوجة فالزوجة بالتاء لغة صحيحة فصيح إلا أن الأفصح منها أن تخل من التاء أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلح الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ثم قال هل أعلى المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء اللهم هذا الحديث بهذا الطريق أصح من حديث عروة ابن الزبير وكلهما صحيح إلا هذا أصح من الأول قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فقدمت بين يدي سؤالها هذه الجملة كأنها تعتذر عن سؤالها وتمهد له وتجعل بين يديه كلاما مناسبا يشفع لها في السؤال وهذا من عقلها وفطنتها ودائما العاقل إذا أراد أن يقول قولا قد يستغربه بعض الناس وقد يشق على الأسماع فإنه يجعل بين يدي ذلك الكلام مقدمة يؤنسهم بها وكأنه يجعلها عذرا بين يدي كلامه ذلك فإنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فكأنها تريد أن تقول قولا قد يستحي من. فلما استأنس الناس بهذه الجملة وأن الحق لا ينبغي أن يستحي من ولا حياء في العلم ولا حياء في الدين قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء فهذا أدب للسائل لو أردت أن تسأل عن أمر يستحي منه غالبا فقل بين يدي سؤالك هذه الجملة يا شيخنا إن الله لا يستحي من الحق زوجتي كذا كذا كذا كذا وأنا يقع مني كذا وكذا هل هذا كذا أو كذا لا بل يكون هذا من أحسن الطرق في الأسئلة لأنها سلكته هذه المرأة الصالحة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت هذه الجملة إن الله لا يستحي من الحق تبسم صلى الله عليه وسلم لفطنتها وعقلها وأنها جعت بين يدي سؤالها ها مقدمة حتى يأنس الناس منها هذا السؤال وفي ان الله لا يستحي من الحق فالله سبحانه وتعالى من اسماء الحق وهو يقول الحق وهو يقضي بالحق سبحانه وتعالى ولذلك سمى نفسه الحق قال هلى على المراه من غس يد يحتلمت قال نعم إذا رأت الماء فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء اقرأ ومفهوم هذا الحديث أنها إذا لم تر الماء لا يجب عليها الغسل وكذلك الرجل وكذلك الرجل لو, الرجل لو أن الرجل احتلم لو أن الرجل رأى في منامه أنه يعاشر أهله ثم فتش لما انتبه من النوم عن بلل فلم يجد بللا فإنه لا غسل عليه متى يجب عليه الغسل إذا وجد بللا أو رأى ماء اقرأ وذو الى ماري الرجل لاريته هل لا باس ان يصيب الرجل وقال لا, بي... ويغل... لا باس ان ي... يصيب الرجل جاريته فسهف أكثر أصبعه فيه ليعرف قرر المائل من بابه فقال مالك إن لم يكن عصار أصبعه ألا فلا أرى ذلك يمجف عليه الماء قال باب جامع غسل الجنابة مالك رحمه الله طريقته في هذا الكتاب أنه يذكر أحاديث تتعلق بباب معين ثم إذا راد أن يختم الباب يقول باب جامع غسل الجنابة باب, غسل باب جامع غسل مثلا التيمم ليجمع ما بقي من الأحاديث مما لا يندري تحته حكم أو مسألة معينة يجعله باب جامع كذا وكذا باب جامع كذا وكذا ثم ساق بإسنادي عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا يعني عبد الله بن عمر كان يرى أنه لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة يعني ما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه وأنه لا يكره اقتسال الرجل بفضل المرأة ومعنى الفضل يعني ما بقي في الاناء من غسلها لا نفس الماء الذي اقتسلت منه يعني ليس المراد الماء الذي اقتسلت منه يجعله في طست فيغتسل منه لا يعني ماء في إناء فكانت تغرف منه ما بقي يقال هو فضل المرأة وابن عمر كان يرى أنه لا كراهة في الاقتسال بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا يعني إذا كانت حائض فاقتسلت لانقطاع حائضتها أو كانت جنوب فاقتسلت لأجل رفع الحدث فهذا ال ماء الذي تبقى من غسلها لا يرى الاقتسال منه أما إذا كانت تغتسل تبردا أو تنظفا فلا حرج أن يغتسل من فضلها وهذا قول طائفة من العلماء والقول الآخر أنه يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والرجء والمرأة بفضل المرأة بفضل الرجل ولا حاجة في ذلك والصحيح كراهة ذلك كراهة ذلك لكن لو اقتزل فالغسل صحيح ولو صل بذلك الغسل فالصلاة صحيح يعني الصحيح فقط الكراهة مع معيش مع صحة الغسل ها لو كانت انا ولو كانت حيض الجنب نعم نعم الكراهه لكن الصحه الماء ما لم تدرس فيه نجاسه او تضر فيه نجاسه فانه يصح الغسل لانه هذاك ما ظنت تلوث الماء ما وهذا ينتفي إلى غلط وغسلت يديها خارج الإناء وصارت تغرف بإناء فلا وجهة للقول بعدم الصحة أما الكراها ما أدري الناس يجعل هذه الأجهزة سبب لإزعاج الناس لو جعل تنبيه فقط في الجهاز تنبيه ما الذي يضره هي مجرد أنك ينبهك لكي تكلم من اتصل بك وليس المقصود هذا الشيء لذاته حتى تجعله غنية أو قرآن أو ما أشبه هذا هذا ما ينبغي يعني. ليس من العقل في شيء بل هو يسفي أقرب وأنا أجد أحيانا شخص شائب بلغ من العمر السبعين وساوي غنوة نغمة قلت لي انت تريد تسمع للآخر قال لي بس الطرفة كده طرفة يعني ما الذي تستمتع به منها ولو بهذا المقدار قالوا ايش الفائدة غير انك تنسب للسفا وقلة العقل والطيش والان انت عمرك بهذه المحل الانسان لو في الجامع يجي جاري يمر بجاري وكأنه يريد يتمنى أنه يبتلعته الأرض مرة كنا في مسجد واحد صاح جواله وغناء فاضح وموسيقى مزعجة هي موسيقى الغربيين الملاحدة الكفرة ومسلم يصل فكل أضمر في نفسه أن وجده لضربه على رأسه الناس الضايقة بس كل واحد بس متين اول ما سلموا جروا وراه عشرة الله انا عديته عشرة والشال الشبط والشال عصايا والشال حديدة بتاع المصاحف بس كرعين ومرقته عشرة لماذا هذا الشيء؟ بدأ البهد لو جري عمل نقمة حتى لو صاحت الناس لا يجد في نفسهم شيء تجاهك أما تؤذي المصلين وتؤذي الأسماء نسأل الله هذه المسلمين قالوا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنوب ثم يصلي فيه لأن عرق الجنوب طاهر كان يصلي في ثوب عرق فيه وذكر مالك هذا الحديث هذا الأثر عن ابن عمر حتى يبين أن الجنوب إذا عرق في الثوب فإنه لا ينجسه وهو كذلك ورغمالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمر وهن نحيض الجواري جبع جارية والجارية هي الأمة تكون مملوكة وابن عمر كان له جواري إماء وكنا يغسلنا رجليه في الوضع لغسل كرعينه ويعطينه الخمر وهن حيض هؤلاء الجواري حال كونهن حيض قد أصابهن دم الحي يغسن رجليه ويعطينه الخمر أراد الإمام مالك من ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أن يبين أن الحائض أعضاؤها على الطهارة أعضاؤها على الطهارة فإذا مست ثوبا أو حملت خمرة وتنشف بها فإن ذلك لا يوجب تنجيس تنجيس تنجيس ولا تنجيس الثول. و جاء في ذلك حديث مرفوع عائش رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمر فقالت إني حائض قال أحيضتك في يدك أحيضتك في يدك فناولته الخمر أراد الرسول أن يشرع الأحكام للأمة ويبين للأمة أن الحائض طاهرة الأعضاء فما مسته بيدها فإنه لا تنتقل إليه النجاسة النجاسة لها موضع معين وجاء أيضا في صحيح البخاري أن عائشة كانت حائض فتعرقت عرقا فنهشت منه والعرق هو العظم الكبير الذي ملأ لحما فنهشت من فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاري من الموضع الذي نهشت من صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة أيضا أن سؤر الحائد طاهر والناس في عهد قريب كانوا لا يجالسون الحائد وكانوا لا يجلسون معها, معها حتى في السرير وإذا دخلت خرجوا وإذا خرجت دخل كأنها جنية وهذا خلاف ما جاءت به هذه الشريعة السمحة فإن الحائط تتجنب مس المصحف ودخول المسجد والصلاة والجماعة أما في غير ذلك فهي امرأة عادية يجوز مؤكلتها ويجوز مشاربتها ويجوز الجلوس معها في سرير واحد بل كان صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ينام مع عائشة وهي حائم في سرير واحد ويلتفان بثوب واحد ما أعظمه من معلم عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة بأفعاله وعش تنقل ذلك للأمة ولا حياء في العلم والدين كل هذا تعليم للأمة إذن سغرها طاهر كما ذكرنا الحديث كذلك أعضاؤها على الطهارة يدها اليد والرأس والرجلين إلا موضع اللي هو موضع إيش الأذى حتى كان عليه الصلاة والسلام يأمرها أن تأتزر ويباشرها من فوق الإزارة فهذا كله من الأمر الجائز وأن ذلك لا يوجب الغسل مالك ذكر هذه الأثار في باب جامع غسل الجنابة حتى لا يتوهم أحد أن مس الحائض يوجب الغسل أو أن المكثة معها يوجب الغسل أو أن عرق الإنسان في ثوبه وهو جنب أن ذلك يلزم منه غسل الثوب وما أشبه وكون الحائض إذا غسلت رجليك أو مشتت رأسك شعر الرأس أو ناولتك شيئا فإن ذلك لا يوجب نجاسة ما مسته الحائض سئل مالك رحمه الله عن رجل له نسوة وجواري زمان الواحد يكون عنده نساء حرائر وإماء فيطأ هؤلاء بالنكاح ويطأ الإماء بأي بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو قال سئل مالك عن الرجل له نسوة وجواري النسوة الحرائر والجواري الإماء هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسر وهذا كان في الزمن الأول ولذلك سئل مالك لأن الناس كانوا لهم قوة وفحولة ويكون للرجل أكثر من امرأة فيطأ في ليلة واحدة هذه وهذه وهذه فيسأل يطأ هذه فيقتسل ثم يطأ الثاني فيقتسل ثم يطأ الثالث فيقتسل أو يطأهن ها؟ ثم يقتسل غسلا واحدا مالك قالولو يقتسل من كل وطء أو يقتسل من الجميع فقال أما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخر الإمام مالك مذهبه يكره فيه أن يطأ هذه في نوبة هذه لا بد نشرح هذه الأمور ولا حياء في العلم النوبة يعني النوبة اليوم والقسم بين النساء يبدأ من الليل النهار لا قسم فيه وهذا فيه تيسير على الناس تتغدى هنا بكرة هنا بعد بكر هنا تتغد يوم واحد هنا وخمس هنا أربعة هنا يوم هنا ما فيه النهار لا قسمة فيه بمجرد أنغابة الشمس بدأ القسم ونعنب القسم يعني العدل فهل للرجل أن يطأ هذه في نوبة هذه نفترض أنه لا رقبة له في هذه المرأة التي هو في نوبتها اليوم فذهب إلى تلك بحجة من الحجج قال يريد يعطيها مصاريف فذهب فوطأ هذه في ليلتها الإمام مالك قال بين الحرائر مكروه مكروه لكن موه ليس حرام عند الإمام لأنه فرج مباح أقول لا لكن ما عندك رغبة تخليك مع هذه طيب وأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ثم يغتسل من ذلك غسلا واحد الله أكبر هذا رسول الله أعظم الناس علما وأقواهم قلما وأنباهم عريكة وأشدهم فحولة صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قوة عشر صلى الله عليه فكان يطوف على نسائه في ليلة واحد يمكن هذا اليوم غير طيب ما في ذول عنده عشر زال لأن رسول صلى الله عز وجل بخصائص وسئل مالك عن رجل جنب وضع, وضع له ماء يقتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حراء الماء من برده قال مالك إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء قالوا مو يخاتلنا له داري اختبرة باردة ولا حرة عمل كده قال إذا يده نظيفة ما في كان يده فيها شيء من الأذى فإن الماء قد تنجس وهذا مبني على مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أن المنية نجس وذهب الإمام أحمد والإمام الشافع إلى أن المني طاه والغسل منه تعبدي وليس لأجل النجاس وهذا القول الثاني والصحيح والذي دلت عليه الأحاديث منها أحاديث عائشة قالت كنت أفرك من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه ولو كان نجسا ما أجزأ فيه الفرق ومرة قالت وربما كنت أفركه وهو يصلي فيه يعني هو شغال صلاة وهي شنو يعني هو شغال بيصلي وهي تفركه وهو يعلم أنها تفرك فيه ويواصل فيه صلاة صلى الله عليه وسلم ونترك الفرصة للأسئلة لأن قرأنا الحمد اليوم بابين وهذا من توفيق الله يوم الظاهر الأحاديث واضحة ولذلك ما عندكم أسئل ها ها خمر خمر كساء يصلى فيه كساء له أعلام وخطوط يتنفشف به زي ما تقول الليله البشكير وحاجات ومن الخمره ما يصل عليه اذا كان ثخين كانوا يصلون عليه والخفيف اتبشكر به واتنشف به في در... في سؤال من الدرس الذي قبل الماضي ها بس اللي انا طيب يا اخوان انتم انا واخاطبكم في مساله الختان بصفتكم مسلمين ولا اقول كمسلمين لان هذا التعبير خطا يقول لك ان كمسلمين هذا غير صحيح والصحيح ان يقال نحن بصفتنا مسلمين ما هي هذه الجلبة على الختان ف يتحرك الناس وكثير من المثقفين وكثير احيانا من اعيان وغيرهم واطباء وصحفيين ويعلنون حرب لها وادته فيها على الختان ما الذي جناه الختان على الناس إن كان مقصود بهذه الحرب الشعواء الختان الفرعوني الذي كان فاشيا بين الناس فهذا ينكر وينبغي أن يترك وهذا لا إشكال في الختان الفرعوني هل كان بيختنوا حبوباتنا الله يرحمه بقي الختان السني أو الختان الذي هو على السنة الذي قال فيه الرسول للخافضة ها أشمي ولا تنهكي أشمي ولا تنهكي فهذا مشروع ولا ينبقي الطعن فيه لأن الطعن فيه طعن في السنة فإن قالوا هذا الحديث فيه كلام نقول صححه أئمة أهل الشعر أئمة الشعر وعلماء الحديث ولهم بقي أن يطعن فيه الصحفي والطبيب أو رئيس جريدة أو غيره من الإعلاميين أو المثقفين لأن أغلب هؤلاء إنما يتحركون من شهواتهم ويتحركون أحيانا بفعل بعض المنظمات الكافرة التي تعلن الحرب على الإسلام وتدعو لمخالفة كل ما يمت إلى الإسلام بصلة ولهم مقاصد أخرى ينبغي أن لا تخفى علينا وهي نشر ونشر الرزيلة لأنه علم بالتواتر أن الختال الذي هو على السنة يجعل الشهوة منضبطة يجعل الشهوة منضبطة في النساء ولذلك يريد أعداء الإسلام إشعة الفاحشة بين المسلمين بمحاربة هذه الأمور التي هم علموا عن دراسة أنها تنظم العلاقة وأنها تضبط الشهوة وتكسر من حدتها كسرا لا يضرها هم درسوا هذا وعرفوا هذا فأرادوا أن يقولوا هذا تعذيب للمرأة وهذا الرجوع إلى التخلف وهذا إهانة للمرأة كما قالوا ذلك في الحجاب وقالوا ذلك في أشياء أخرى ولهم أعوام من الداخل من أطباء يتسمون بأسماء إسلامية ومثقفون بأسماء إسلامية كذلك وهم حرب على الإسلام وأهله لأنهم ينفذون خطط الكفار الآن صار الكفار لا يحاربون المسلمين حربا مباشرة عند علي ومحمد وعثمان وغير وشغالي يقول لك ينبغي أن لا نهدر كرامة المرأة نعم هو بوق للكفار لكن إذا ظهر الكفار جوش وبون وديل يقول لك لا لا لا لا لا ما ما دام كتب فيها خواجة دي مسألة مقصودة يقول لك لا لا بيجيبوا لك خواجة اسمه محمد وعلي وعثمان لكنه تأثر بالكفار وثقافة يطعم في الحجاب يطعم في كل ما له علاقة بالدين فنحن ديننا دين الوسطية لا نشد على الختان الفرعوني فإنه إضرار ومخالف للشر ولا كذلك ننكر الختان النبي صلى الله عليه وسلم قال ختان النساء مكرمة مكرمة وقال أخفضي ولا تنهيكي قال أشمي ولا تنهيكي ويكفين حديث الصحيحين الذي لا يمتري فيه مسلمان ولا يمتطح فيه عنزان قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الختان هذا عرفناه بتاع الراجل وده ما تكلموا فيه الختان التاني ده بين <تصفيق> الختان التاني ده شنو يقول لك الحديث قال شنو إذا التقى الختان ده يقول لك ما عملنا له حساب خالص ده ضعفناه وقلنا طعنوا فيه لكن ده في الصحيحين تتكلم في الصحيحين تقوم مظاهرة من هنا لا منوين هذا ما بقي للمسلمين إلا كتب السنة الناس بيضجوا ويعملوا مشاكل فينبقي أن تناقشوهم بإيش بهاده. إذا التقى الختانان لو الرسول قال إذا لقي الختان فارج المرأة مع له ختان بهجاه ما في كلام هنا ما في حاج لكن قال إذا التقى الختانان وقال إذا مس الختان الختان هاديه الدعوين وبعض الناس بسيط هو تاجر وقال له ناقشت واحد طبيب قلت له إذا التقى الختانان قال له الحديث دوين دو قلت له حديث صحيح لكن أنا قال له ما عارفه وين أنا ذاتي بناقشه ما عارف الحديث وين قلت له الحديث صحيح وأنا سمعته من عالمه قال ما في حديث في الختان الصحيح لطبعا طبيب موزون على وزن معين مبرمي فهذا حديث رسول الله جاسا أورده الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطة وأورده البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والنماجة وأي باب اسمه باب الغزل بيجيك الحديث داشنو واشي فماذا يفعلون بهذا الحديث لا يستطيعون رده أبدا بأي تأويل من التأويلات يقول لك الممارس ده ما المقصود في الحديث طيب خلاص اتفاقنا نحن ما دارين الممارس ده دا؟ ولا نريد انكار الختال شيء بين ذلك وكان بين ذلك قوام هذا الذي ينبقي أن يشاء وكل واحد فيكم في مكانه وفي مركزه يحاول أن يظهر هذه القضية ويدافع عنها وهي ليست واجبة يعني لو ما قتنت البت ما واجب لكن فرق بين أن نحارب الشرع وبين أن نقول ليس بواجب يعني الواحد قال لك يا أخ هذا الشيء ما واجب وإنت ما الشدد فيه وما كذا وما ذا خلاص أنا لا أقول واجب وإنت لا تقول حراما اتفقنا ولا ما اتفقنا انا ما اقول واجب لانه ليس هناك دليل على وجوب ختان المرأة وايضا انت لا تنكر هذا انكارا بالكلية فانا لا اوجبه وانت لا تنكره لكن الان هم ساعين في استصدار قرار من الدولة وجهات كثيرة خاشة فيه ومنظمات كنسية لانه عندها مصلحة في شعة الفساد زي ما قلت لها في انه يصدر قرار بمنع منعه من بات تيجي شايل طفله تقدر اختنا يقبضوك انت وطفلك ماشي وين يصدر قرار والمسلمين المفروض يقيفوا وقفه جاده في منع هذا القرار ها هل يلغيها <تصفيق> خطر ده ها والناس هل استجابوا لهذا ها استجابوا <تصفيق> على كل حال لابد والناس يكتبوا فيها انا ما عارف الناس ما عرف الحلمة قاعدين وين زاد هو ميكرافون ندى نحن أكثر من كده ما قال درجات في أحدين قراب من الناس وفي ناس حدون حد الميكرافون نحن الميكرافون دوام نخل نبين الحكم الشرع لكن من لم صل بالسلطان حق ويكلموا لأنه ددين ددين الآن تقليم الأظافر سنة ما هو حرام إذا تركته مثلا يعني الأشياء من السنة إذا زلت أنكر السواقدة العلماء قالوا إذا أنكروا يكون كافر لو قال السواقدة عن جهية ونوع من التخلف ولا يجوز استعمال الأراك وطعم فيه وقد يخرج من الدين سهل صح لكن إذا ما داري السنوك عليك يعني ما هو واجب نقول لي أنت عاصي أو آثى اجا کون